إن الحمد لله نحمده ونستغنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سريئات عمالنا من يهدي الله فلا ندل له ومن يضلل فلا هدي له, له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بصال إلى يوم الدين أما بعد فعن قلت سوى جميلة تفسير في القرآن كريم كهاء برسلنا من مولا بالله وانا آيات كبارا من سورة العاديات سورة العاديات وسورة مكيه بسم الله اللهم بعيسان سورة بانقود بالله وانا الله الص الرحمن الرحيم حارث تبوت الله نحارث الله الص الرحيم نحارث تجار قائم المؤمنين ته الدنيا اخرها استن مثل نحارث طاب والعاديات فرضها قرضاء يقضى الى الهيره طابحا طابوا بحال ايهن كذا طابحا اما طاب طاب حار اي برحمه يدو بضحا برحمت فرمورياتي فرداما ماضتوريان كو بارت قدحا مدارتوري فرمورياتي فردها ويرران كو بارت حين سبحان وقت صبح وقت الصبح اه اففرك به برالك الوقت وقت الصبح اه نط عن فوا وصلنا بحدا هيستان به بسرب النطح بارك اي كيعيان سبرتس جمعا جمع اد واضحك كلام ان الانسان انسانكو لكنودو واميت ابا الكذب بره لربه وامد مرقاتك على ذلك أبالك دعا ورد بيسك أبالك دعا وإنه الإنسانك لشديد وامدك أغير بضان لحب الخير مالتحيك أفلا يعلم بيوسن وين إنسانك ومرك وقاص من عنا السمين إذا بأثير للسوف بحيو ما في القبور قبورا وأكسوا اور وحصيوا لعبيدو ما في صدور لانها وحا كوسوا ربهم رب به انسان كي لا خبير وعيد خدغالء ان ربهم رب جو لا خبير وعيد خدغالء به انسان كي يومئ مالكاس ادوامد لا Allah, sul wa ta'ala tahara, hokkub araja fardaha oi luguud disijo, tšihedke, oi ilehedin kise, lugu korjereju, bambi hedawa, solt kakat baha ja fars, kui ma kuhurda, kus sa araja, otka ja fkisa, kasa ja baha ja või, jasem kise, ilehuhulid sul والعاديات فرضها أربع أيام كبارطة طبحاً ومفعل مطلق لفعل من حدوث تطبع حال أي هنغاق وعمق قرحام طبحاً قرحام وأنك أسفهر دع الصباح يأبكي سماسانكي سوى يباكي وترضي والعاديات فرضاها أربع كبارطة طبحاً تطبع حال أي هنغاق طبحاً هنغاق Felmuriati فرضهم Marakta اكتشفان كبارتي قد هم Faraska اكتشف فرس marka urdayo daga hawa ku tawa farko ku dufto wana sifayde marka sto daga واساسه كان لكي أفرس كي حاولك كل صحوة لكي أفضل كل مفتدى لله أن يحاولك كل فرغة ويقوم بكي أفضل كل صحوة فهذا المذاكرين تلك الشيخ فالموريات فربها مدكته الريان كبارتين هيري قدها المذاكرين فالمقيرات فربها واراران كبارتين صبحا وقت صبحا وقت, السبحان وقت السبحان owxte gaas erooti am waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka subaxda soo unta edduru wa kalaabaan ka wa meel muslim taksiira uu yaqaan xarun gaalo ayagu marka edinka مكروا بغت مقاله او غاله يوكو ادي نحتو كامغلو وكيتو سيت وعامه وارفاصرناك ايا به بذلك الوقت وقتك اصصبح جيه او اخرين دگتو ددي يقربو بحر صوت عيروك ودگيه خوك ايو صدان سيغا حركه قبسنيدا وارفاصرناك ايا به بذلك الوقت وقتك اص نقعا بور واروصلنا دح حيث تضحك به بسبب النكء بورتي سيرتز سيقال <تصفيق> اصله صرص بحار بخبرته كقريا حديده مركبيه لوح النقئه سببياها ولا قدغي او فوسطنا ببهيستق به بسرب النقئه بوكسيرتيس جمع جنعاده وبحره الدرق وا كان تشواب القسم كي وليلهي قارتي الهي انت سانكو بارتو يرى ان الانسان انسانكو لكنو دون وامتقال كدح بارون وامد الهي كي جزالك ابل كدحه لربه للنعم ربه حارئ وسي ربي وكوزي لسنا قدرك عذاب قفوا معنا اراهو و اراهي وسي و خارت يا موسى قيهي وسي نعمه لم و ربك يسيه كعاشين و كروت مركه و ميت على ذلك كروتني إله إله الكعبة قدعي اسا مقامك باللسان حاله لا باللسان مقال ما هم افكروا انه لا يا انو إلهك الكعبة قدعت اسبلج سويه في انت صبفلم سبتوا عمرك على اركتك كيف ربي ابو ري اظنك ربي ابو ري او قبر ابي العكتي ربي سن تقرك لسعيك كل عكتي ينتقرك راسه بعينك حاجه ما هو الوضع قطع حواريه ال سي اي الله لا في الكي صارت وصوحكنا يصوح الله عليه لكي أنه قد يقول ربي عزي وصوحكنا حرق الربيسيات يطلقك لها المطعم حرق الربيسيات كنتم انا جزينيزان مركا في الكي سيب سي كم مقطع حالاتي سيكم مقطع باهركيا بالمعاصي كم مقطع مركا سجع مقاطيكا سجع مقاطيكا ومبعنا مقاطيكا لأي الله ما كان للمشركين. أن لا امر مساجد الله شهيدين على انفسكم بالكفر الى المشركين ايقوا اني انفتد مقاتك ان المشركين مسجدنا عامر وما مرصدا مرقاتي كي ما له جيده ايقوا ديما الكفر ان هوي وحا له حتى عمر بنا وكن صنب و سجوده كف يسرق السجوده السجود. مقاتني يبان مقاتي ورفعك صار حطس اه ظاهر كيس كمو مركا قد كو حدوم عاسيد لجهره مرقاتي اسغا فيلتي ساها ومقاطيه انسان كبركا حديب رب جيل سيي محمد انده دغه عاسنا مرقاتي فيلتي ساكا وانه انسانك لشهيد ومرقاتك على ذلك كروت نيما با wa aynahu insanku lishdid wa marka lugu eedayna insanka tanka la rimada lugu eedayna inu chaayl ka xaqooq ku aan baaro taqdurku di aan rabiq qadarin inuu maal ka kasmo wa lagu eedeyna إنو دريقا حارانا ككيرو إيا إنو كل بحوة يواتيوك ألا سارك وألا ما أصبح المقابينة سبحانه أفلا يعلم أي أن يفعل ما يفعل من القبائح ما يسكسميني الإنسان كو وغا أسقل سميني أو كنان فلا يعلم مؤغنية إذا بؤثيرها مركا لسوب فاك بحيو تلسوب فاكو أهدنا الله صوب بحينا بو عفظة إيا أثيرها ألا إذا بأثرة ملك اللي سوف ما في القبور القبورة وحا قصونا الله قصيراً ما في الصدور اللاهر وحا قصونا وهو قلبي التوحيد وقصونا هي شبك وقصونا بانانك الله كي نصح يدعب إيه إن وطاك وناك لجعني حسب إيه اقترب متكي كلب بحيو بانانك الله شعل اينه الهيا رسول الله ليكيم ماكلك يا قلبي بحض ربي اي اسلامك ياه كيسا فمانت عمريه بمانك لو صدور لا لها به ما ما بيه انسانكا يوم عيد مالنكا مان طبخه ودالو هي مان تاس حلو قيده ومن طب على الفريق طعيم ان ربه يوم عيد الاخبير والوحيد والوحيد ترك ولاك السمينه اي قلبي سالتوحيد في قلب حي انا سي باعقها الى رسولك يس يديك وحي تطعرم طعمه وحدي برقاق اه الله باه يطابق الكرسي وباع عليك اهال مريكوني اكو قلبي قلبك يسشركك ملكابل يحيك حقك تقالي ونعيك رقب الإسلام كالهلك يسا حزت ملكابل يحيك بوعيد يا جود يا وعلى مايه هس هسوكي هوي وأركض طوطوحوه أبالمرين قاضي قال تعالى إلى روح بيري. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله ملي عيصان كوبي الله اللهم سوى الرحمن ان حريستك ود اللهم حريستها هذه اللهم سوى الرحيم ان حريستكارك اللهم حريستها هذه القارعه مدي قلوبك جراعيد ما محيطه القارعه مدق من مد بقلومك جراعدا وانا اتراك محيط ابيسيه نرج سو بنو ما محيطه يوم يكون الناس أي تقرأ القلوبة القلوبة القراءة يوم مالينة القراءة يكون الناس دقوا أي مقضلنا كالفراشي أي حوكل أي حاسو المبثوثي الفرديي أو تقرأ الجبال بورو أي مقضان كالإن سوف أوكل سوف كاسو المنفوشي الفلكيي Fa amma man faqara tawka al-huslatu mwezinuhu mizan yankisu hasanatka fa huwa qadhasu fi 'ayshatin maran ay qussu ma'a duna maran sawraatiyyatin mardiyyatin maradhiyyatin ahali lagayhi wa وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ قُفْأَ لَقَفْ كَيْفُوضَاتُهُ موازينه ميزانياتكيس حسناتكا فأمه هو يدي اسمده وقوصه ينا وقوصه ضمه هاوية ونرته هاوية وما أدراك محاكرو بيسينا بيسينا بيسينا ما هي وحاهاوية أي طريق هي هاوية نار وضف نرته صحانية كروب القارئة الحاقة، الضامة، الصاقة، الغاشية، التغادل يوم التنادي، أسماء هذا يوم القيامة كميته نعمان أسماء هذا وأعلام باعتبار دلالتها على ذلك اليوم معلومتها سيحارة قد تهي وأنا أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني معانية سيداء وقال لي رقارع قلوبتي كراعي دهول والبعماد هنا آ قہدی لیلی ویہ میشیگی چراس گنا ڈونا با مہ ہدی لیلی مصیبہ وین ابچی ڈونطا ساخہ ہدی لیلی دوا قایری ڈونا او دک ودمہ گوہ غاشہ ہدی لیلی مرقہ دک دابوری ڈونطا فقام ہدی لیلی دک قصار عمل کوذ کو قصارے امو قہ ڈونا یوم القیامہ ہدی يوم تناديه لكي يروا الله سواء وقتنا مدعو البابا معنو ليه صدًا مدع كبّضًا آن القرآن فكسو أرورتو يوم القيامة أسماء ذلك الضرن منه واحد تستاه شيء قاسو شيء ادو وينه ياه قال بسم الله الرحمن الرحيم فقصيروا سورة القارحة و سورة بسم الله الله نبي عيسان سورة دنكو بالله الله سورة الرحمن الرحيم يقول الله نحرستاه الله سؤال الرحيم إن حديثي سيد جاريسي عنده دونه خلق يساكا متأك القارعة مدى جراعي لقلوبتها أي الله تلتقرأ القلوب بأهوالها مدى الشدوين في قلوبتها يكون جراعي عنها قلوب وقنها وضحنورها يضادك قف والباول والوالي ومديده ما محيط القارعة والتهويل وينيوي تفخير أتألون وينيني وي ما حيطه النبي قسبره قارعه وحيطيوي انت ما تربكوش شي ماجد اوغي واخا ما ما حيطه القارعه قارعه ما حيطه وما ما حيطه بنبي ما وحيطه القارعه قارعه ما اوبي الى ربكوش شيغو يوم يقولون تقرأ القلوبة قلوبة يتعرف على بأهوالها شدوينكو يتعرف يوم المالينين يتعرف على يقولون الناس دوقوها يمتعونها كالفراشة أي حوكرة أي حوكرة وحاجة لغشة بها حاجة انتشاركة تفرقة حاجة أصطفة كسوصة انتوصة حاجة ملاوصة ذلك يقولون قف قف ورسانة مثل aa halkof oo qof leeyahay oo yidiis baday ka soo baxda ما hadla kulantay dibna aa ewana ka araraa sidaas ayi ha midba mid iska gaso xudun iska inteerwaa iyo waraar sayha lo waraar sayi ama sawuuxa firaaqta waxa kala leeyraa far baalistar markii dadka la shido baalaha heedd hay'ada dad iska gasan daad daasna farashay leeyraa daa ma ka weeshin iska gasan waa faraa قد كون ريسيو قفمه اسكايا ايسكا سخو الى ربي سبحانه يوم ما علمت قلوب تكر ايوا يقوم الناس دقوا باروه يهوهده معه واحد مدوحي سيستان ووحي سيستان وغماركو ماركا اهنه واحد انا او اضح ماركا صوف او اللقرنة بحيليو رحب يدي لقب بحيليو او اضحك لغو اراجوي ماركا او البربورينا بارادا قد اي قول وطاقومي جبال ماركا اي مقاريان كال اهنه كا او كاله صوفنا واحد انا بضبط اضحك اضحك قولنا بكي أمال الله فلكيه وقالنا بكي أمال الله فلكيه وقالنا بكيه قربه بيديه فأما من فقران قبل اللقاء بكي لأصلاته موازيرهم ميزانيالكي سخصناتك أمرك اللي يسكو الحصاريه ونهي بيسيه حنانته ونهي بقوبته فهو قرر كاسو في عيشة مرض أيوكو سبنادهنا مرضو شهاضية مرضية عالية وقبل كتب قرع سيئ حال شيء أو أصلية يا ياملوش عرطو درميكي ما سفيها وكا غبره ما جلتو فان الي مقرى تابعا مركب بمعنى مرضيه المقدر انسه وامر نسكو اذا قامت يلاب او كروي ما له شان رضيه ذات رباه هلشان صاحبا ما له قرين ولا صفه تفقق عين وكنوا عادونا من خفض طف اللطف كيفوضاته موازينهم ميزان يلكي حسناتك اي سيئاتك اي فأمه بحقه يديس هوية ونره أعرّوك سنو هو يديس مصير الدم أعكلك مصير الدمات دون طلق دون طوية فأمه يديس هو يديس هوية ونره إذا أمه إذا ما أترك محاك ربيسي النبي رسول ما هي وحاهاوية؟ بطيب حالت ذلك الوقتال العرب يقول شيئا لكن رب يبدوه شيئا ما ذا narun hi hayu ya narun wa nar tu hamiyatun kurun nabiyna suuban sallallahu alayhi wa sallam marku noga shaikayna nafas qurayke du heku gaarsiisayay wi quri in narakun haabi juzun min sab'ina juzhan min nar jahannam nar tin jahannama nar dukkan hatta da وري والله قرب ما بدل لسوته ميرسي مد انا دوب لكن اخيرا مد جهنم كان تطراق كان كدوي منايطان امو ترى السغال يليه كانوا قلايوي ساس ويان صحابه واحد من هذه الله انها لكافيه الله سوء الرحمن حديثة قد نحرستها الله سوء الرحيم نحرستها قد نحرستها الهاكم وحائن مشفوري التكاثر بغي اسكو حتى زرتم الى افسوس سيارته المقابر قبوري كلا كتشو غب بغي اسكو فاني طا. صوت المرد ما تعلم رؤيا تكاثركم وَتَفَاخُرُكُمْ بَلِ بَزْلَ بَيَان لَغَا خَرَب بَيَان لَغَا عَبُر بَابِ وَأَذْقُفَانَ يَدَ أُغَادُونْتَان فَمَا كَلَّا كِتُوجَ بِالِسْقُفَانِ بَاسْكَ كِتُوجَ علم اليقين أقول يقينه بالأهداد أقول هيده ما اشتغلتم به هم أعدنا مشكوشين لا تروني الشحيمة والله ما رأيت الشحيمة وعلى أرقيدان ثم لا ترونيها وعلى أرقيدان وعلى أرقيدان عين اليقين يقينت النفط هذا الأرقيدان ثم لا تسألون كذب واحد واحد لنكوه الدين يا ماي بن مارين كاست اني نعيمي الله أن بي عليكم وهي إن الله انكم غنم ايي شكري دي يا رحينكو يدينا تفسير سوره التكاثر سوره التكاثر تفسير كي دي وصوره الله الله نادي عصام كوبي الله هو الرحمن ان حارستا جود محارستا الله هو الرحيم ان حارستا جار كان محارستا الهاكم وحايل المشغوليه واغر كل مشغوليه ان الاخره وديار غرودان ان الاخره وديار غرودان او اطاع الله بظلام وحايل كل مشغوليه اتكاثروا باليسغفار تكاثروا وحايل طيقاتكم وسراء يعني لقاء حوالة بارين بالحوالة بالانصاب طبع يعني لقاء أقول بارين المهضة بارين فاسا تكون مشكوشين اقول عن الاستعداد اليوم من رحيم ان اتمعنمت اللوهي بقول ايه المصافر كاللوهي ايه يقول دير جروي ده حتى زورتم الى عد سيارتين المقابرة قبوري واحدة مشكولك يكون شرتين الى النفط ان كان عدد قبورها قبولتين اولا ينقاسي. ساعة و تشمعين و أدوية و تفكرين و أقمتين قبورية سيارة و حوالين حقا تفوت بيرتين تنكسة بيرتين و تقليدين سيدي حديث سعيد حديث مخارقة من الهبادية الرسول كمين صلى الله عليه وسلم و أدوه حنوصا ما تقول الرسول به قناة مركز كويني مركزه عركيه ويدي إلا بأسه ظهوره شاء الله دب ملح إله إذن كيسدن بيطافة الله كعربي للدونا معنى خير قفل له التبنيه وقفل له الحنوصة لا بأس ضهور إن شاء الله ومدوه مركا قلت الضهور ووالا يتروحك ما يأضهور مركا سيقول مرحب وقال سيقول بلا هي تفور على شيء كبير تزيره القبور ماهانو يتنو الضهور وقال ذكر كعيدا Allahu ta'ala hashay quburaha siyare dom quburaha igeydonta wii diridonta oo tu ka الوهولي سبحانه الهاكم وحا إن مشكوليه وإستعدادك أو الديارجروجي لهيدان اليوم الرحيل وحا إن كان مشكوليه أتخاثره بضي إسهوله فعلي معناه إنها تغادران إنها لا ينكحوا البريء لا ينكحوا البريء تعزركم مشكولشان وإستعدادك إياد الديارجروجي حتى زلتم إلى عاق سيارتين المقابير القبورة للطماطين wa chaqadumaqbar makburan maqabir alwujuh ya lawaba Quran ka halkaas meeli wajirtaa ee alimamu qurtubi fa ila muhim waxay oo إن ادمر وبقمي تصوح حسوسطه حير قيادت وحنا تسرينا بالفيريه وحا بدك اقراب السجييه وانه غفلهك تشو او اقراب امو بيهي سايت رجع لعندك يقول اخسروا ذكر هذه المله ده وعين الضبضانه حسوسطه متك معانيالك جويه ومتك قرابك كلك جييه متك صاحبك كلك جييه متك حروره عظامك marwa bin maskhara yamaanka iga gaajirto adiga mahad ta safarata awoomiya de madanta mebriye mahad marka qudu diyar san ariftaas inisa qalbigaaga ka bixin qaraanta qalbiga ka noorado wana dowdi nabu sheege sallallahu alayhi wasallam quruu ta kaatay inuu dawaayo talabaa oo quruu taloobuu nooreyo waqtu ayana nabu sheege sallallahu وقفوا على قبور المسلمين تقبورنا قد تقاصا هبل هبل هبل هبل هبل هبل اقو عن حكاني كويس كده نبينا الف صلى الله عليه وسلم بكم المؤمنين تعاوني نبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور والقبور على زيارتها فانها تذكركم الاخره اخره من حسوسه واعرقات ومهمه ذكر الجار سكداي متقبر وقبر سيارته حبوا معي فراؤ وكااسيو كما انكم مسلمين يشكو اعصام السلام عليكم ايروا انت اي الله عليه وسلم هدى انت في قبورك محايرة كله هو واحد قلوبتها من أولئي قلوبتها كله من أولئتها وهكذا يرامي ذا المجالب على الله الصحابة هل تفكت صلى الله بمنا؟ لماذا يسأل له للكمورية؟ أريد أنت صدحار همان وكبتج قالك هنكون شيئاً؟ وحي يهيبقاك وينقال كوبة تصده هذا كله يكون صحابة بسيطة الله وكالي قادتك تعميرها هنالوها تفكت وحالك يسوعها هدك تهديره وكالا سيارت عد كوبة ليدالنفط صديح ذاته وهو كلوب تلوما ولا يحرق رفعه مالك تاسا مهيمة وعاكران مهيمة إنا ضيدنا ضربانا كالنبيك في آل مبضى تحديثك المسلمك نبيك صلى الله عليه وسلم إنه يقول العديد مالي مالي مالي قفو إنه اسكلي يقول هنتي دايدي هنتي دايدي هنتي دايدي له, له من ماله الثلاثة مالكي سبط وصديق كليه ما أكلت فأصنا وهم تحرين اسكبها بأشي او لبيصر فابلا اما منتخرته برحم باباي او تصدق فقطنا اما ان تصدق السكيه وهو وهو هي كيفه وما سوى ذلك فذاهن وطارق للناس وطارق للناس وطارقه م. للناس الهاكم وحا ان المشبوليهي الهاكم وحا ان المشبوليهي التكاثر بغي اسفقو فاني ده ارغورتا يا مالكا يعنى لغا بغنان او ها كم مشبوشين استعداد کی حتى زورتم اراعات سيارتين المقابرة قبرة قوات لمطن كلا كتشو ارنتو ساس ما صوفه مرض ambiente تعلموني أغدنطان عاقبة التقاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت ويحب أغدنطان إلي بحمال الكاتب بعد يسفق قفاني بدي مارك الموت كيف كسود ثم كالا كتحوك تفاخوك كتحوك صوفه مرض Defense تعلموني أغدنطان عاقبة التفاخركم إذا نزل بكم الموت مارك الموت كيف كسود كيف مارك عصب ارته ده اجاه الظنطان كلا اي حقا واحد طبعا لو تعلمونا هادات اجاه لخيادان عاقبتات تفاقري تفاقرك ارته سهادات اجاه لخيادان علم اليقيني علمي هوبال هادات اجاه لخيادان ما اشتقلتم به شوابك اللي هو ده ما اشتقلتم به ما ادنا نكون لا ترون ملخيمه والله نار تجحيمات اركضون طان اركضون طان فما لا ترون نها نار تجحيم والله اركضون طان او اركضون طان عين اليقين خوباش النفتهد خبال ابو اركضون طان خبال ما الله مركز الاركان او اي غورخدو ما गम قربك وحويلان إلى ربي سبحانه ثم لا تسالون كيف بالي ودينا يومين مالكاس عن النعيم عن النعيم حلوله جيدا وحلوله جيدا عن شكري ما انعم ان عمل الله به عليكم ماركا عاد عرفتان إلهي maan ka salir u yidii ah indii ha ku qabtay degi ha ku qabtay aqliqii daday ilahay aqli baaba'an u sii markaasay makki ya ina wax ku bulmiya ya ina wax ku qiyaanaana wax ka tiri soo macidii dadna way woshqay in maskaxda ku dhalayay diinka ku fahmay محاك وقضت ولين سويديني ثم لا تسألون ولين ويدينه ولين ويدينه يوميذ المعلم كاس عن النعيمي شجل يسهوني محيي وحوياً آي عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك وحوى بها لنكوني محيي نبقى المصوبة صلى الله عليه وسلم معلم معلمها كم نطأ وهذا صال مرتين hadis dawani wari sahih hafkan halkaan ku soo aruuriyay duurkiin kasoo baxay gurigiisa xulaso baxay gaajo oo guriga kula jirwaye marka asuurimit masjidka gazuu hubiin abu bakr iyo umar walu fudiyay marka asuurimaha halkaan in farisiye ku sabire adoo naa ruxu ilaahe baan ku baartaa oo xaq ku sugan isoo diree waxaan gaajeeynaa maay ma soo saari markaas inaa kaana bal guriga ninkaas aan saarigaan u tagne gurigiisa tagay ee marku tagay ninkuu ma aqnaa haaskiisa Sheik Ahmad isa so siyaatay Sheik Fadl Bala waxuusan siyaara garaguu qofna si marka meel uu ku suray ci barki u geetimire qalang soo goyi ina waaqo يدونكم راحا اذكر الدوراتان طور الكرهاب بو سكر بوستو كيرارا تنير تكيرارا بوطكا ودينكم خيال يراطان ميدو بو بو عراري بركا ساناب يريد اياك والحروف حويا بالسكير ارق ارق مدك ارمان ما قالي مانتوا وقاتوا احسنتا هي واربي ما في قراي واكعي هليك بركا سايتوني كيهيل الله عليه وسلم لا توسعنا عن هذا يوم القيامه والله ما نمتق يعني تمك ولا عيدنا قد بي مالتص بروح الناس قريهم ان كاتين كسو صارت مر كاسا روتو هي بيج سخفته انا واحد بقلال مالين مالين و بقلال انت السنه هيل اسك دايه واحد قبل ولا يعمل معها اه الا ني امكيان ni am kiya na ka bafadago ki hilib ya timir kaliya lasago bix karta midado wa laban wax kaliya wax weyn ma so lahayd waalayaro so heji wa aqat goofaniga naqad ka gagaa ya bak goofaniga banna wallahi walil ايوه وكل اللي في جيبك صوت والله ما هو اللي بيجي طور تعالى يا روح بيلي. بسم الله الله اكبر الانسان كله لا والله الرحمن ان حديثك القد محرزت الله سوار الرحيم ان حديث التجار كان محرزته والعصر الزمن كان قدارت لله يري ان الانسان انسانك وفي خسر قصار اي قصر معضي هلأ يقصان وكسوك يا إنسان إلا الذين تفكي مركا لك أصري وآمنوا حقاً هميئه وعملوا سميئه الصالحات عناشا ونأكساً وتلاصواوا سكوطة الدارمين بالحق حقا وتلاصوا سكوطة الدارمين بصبر الضلقاتك يا صبرك تصيروا سورة العصر وصورة مكية حاكم فلكم أقوشك يا عمر بن عمر بن عاص مكتب السحيم انتو سب اسلامين او يا شيخ او wax weeyuu aqliga badnaaya quraaysheedu ka mid ahaa aqbariga ha ayu wafdi aan u tagay gaalkii weyn aan muslimatu kadeeb laa nahu allah amar in asmarka sawu limu islamin mid ka midnayn ka muslimatu kadeeb markaa soobay gaal iska ha markii dambayna nabinimu iska sheeqteena gaal weeyeyey le marka imama kala soo diree u tago marka waan la maqlay nabiga sallallahu alayhi wa sallam soo diree marka qaraadiyi amriga caasiisiga aan kaleba toosiiyo muslima markaasi uu yiri maxaa ma waxa saaxiibka saaxiibkiin ma han musoodajin mudadan dug inki saaxiibkiin aha aanan ka qaraaba ahayn ataa soo yiri suurat gaaba lakii لكن ادون عرفه او او بمعنى الفهميه صوره غارم احب يا رب سودكي اركاس وحير الطعام السيد او يعني قلت لك بكاس اكل لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ابار متفكره مسلمه Historic's justice He all learned his daughter your man My wife saw that He would say O God, O God, O God If you have ears and mouth And turn your sincere where does this trip be encouraged? We have a little younger ex- viele Per world A place that happens My girlfriend saw لماذا يجب أن تكون حرارة ليلة انت لك أنا قيمة أنا ما أسأل لك سورة شيء مركز سورة سورة في رعام ويوجد كم فترة يا عام أنا سورة سورة دي سورة دي سورة دي في رعام قالوا سورة يا عامر مركز قالوا سورة لكن قالوا سورة سورة وفهم الوحاة وشيرية إيو وحي لنبيك لك سورة اه والله اسكرتني والله انك لا تعلم اني اعلم انك تج ما نغى سكداي اه عليه تقول صلاهاتك بيرت وها اني سكداه مكيرو رجان وواحد معناه حيث ورا رجان واحد فهذا سورة و و سورة من الإمام شافيح حافظ مرحبا كنا لا يتنبغر الناس هذه سورة الوسعة دقوا سورة كليعة حتى يقف قف في صداء وقف في لنك و وحي الادال اقاضي باني كنا نحن نقول كنا سورة كليعة يطف, سورة كلي يطف في النفط والسفل مزانا بالسورة كلي سورة كليعة يطف في النفط والسفل مزانا وقف في وفي رئيسوراتها حافظك شرحه وصاري كلياً في رئيس وعن هل بكهة تقميك انتازك لي قوفكم فهمها المهم إليه وإنه سبحانه وتعالى وإحب إليه وعلى عصري زمن كان قبعك كو ووقتك ما عن وقتك أو صلاة عزيزة كو دا كلياً لوليتش هيدا ووقتك أو وقتك أو قاناً قبعك ووقتك أو ماشي أي قبع أي حركاتك بالآلن كشرح يقير طب وقتك دهني صلى الله عليه وسلم أصيرك زمن كان كبارتو إلهي إن الإنسان إنسان كما أنت سألتاد لفي القسر القسار قصر القسوين هلال يا باب يا نار كده أبقى السفر بك لك لك لك لك إلا اللين بك لك لك سور آمن حق لك لك لك لك لك لك لك لك ان تدينك على برطا وح الله وهي الاله يا رسول شيغير حقها يردا وحا ساجير وح الله وهي شيغير الله الرسول ويراني وا جيرن ولا كوبا يقفني حق الجيران وا امرني الله رسولك دينك با وحكا صور إلهي يرسو الشيء إلهي المر السرعس كور رمض مرقيام كور رمض مهدك ورمض عيو كور رمض ربك دلو حن عي مما أخبار تاسوين أفو ميدو عقيدة كديرت إلا الذين تطل ماهر أعمل حق الرمي وعملوا سميليين الصالحات ناشا ونكسر بي شوارح حد نهود إله وقلسر أمر صالحة ونهو كوكو بيها سكت ووها أغاق أمرين انت ن wixii allah ka reebayna daman attitude waxa uu sameeyay xikmad saxan oo salkha ah habaal aan marke diinka alle dhageysan oo waxa allah ka heeday wuxuu ku amray adanubi matte eka tin dibay ayba إنت أدوذاً كإماناً وحيد أدوذيًا ألاكم السعيب إلا هدوكم السعيب كان يشاهدنا فيه ما ما يواجهكم معهم وابنك في كل مواجهكم ما رد أدوذ سوناっちゃين إنت أدوذ الله إما قوله إليه فعاد وحق أولوه إلهي رسولكي سبحانه أغوم كذبات إلهي ذلك صغير قلص وعلى بقبقى قوك سبحاء وطرسوه سكو درطان مايه بالحق حق حق ويقولون أنه هو أداعو الضعاب و تركه المحرام وإن أعضتك لا تقل شرطة و أنت قسمي وين تفضل بها تكبت بها و أعضتك ما حق حقنا واضحة و أنت قسمي أنت سيئة من أنت تجد دينك دينك قال لي أنت أفهم إذا حلقنا على مصر شيء و أنت وقد تكون لك الصلاة بت غبار اخشابنا اركاف كثر تقاور الحجاب قاوله تتوقع دباغات معنا مرض ما ودوغ لا كشيغا مرى فوالا باش مرى عبورتا كاش ورا اسماك كاش حقو ميغي ديل وخي الله كو صبحت حركه كيشي تنكره ولي هو ادم من يودي ما يحمرونه بالمعروف ويدهونه عن المقرب وانا قصرت هضات رضك ومرات فرعه افلقاتو ضق o dadka warada ay farayaa mu'minintu kubbibaaya dadka ay qanaanta ka darinay kubbibaaya dibkooda ay ku samayeen ee aan la wax weeyeen ka taras diinkeen ooda markaad la tarti lagu xolleeytamaan aan diinti ka tarasin ee abuureen dadka oo shaqo xamaanta ka kareeyto wihi ku gudbinaad ku samaysto aqfar taas qof aan laga heelin ma bedale inta kala waqsaayee tafsiru سورة ويل لكل هم زهن قال تعالى <سؤال> الوحيي بسم الله الله مجي إسان سورة دنكو الله سبحانه رحمناني نحرستي وقود الله نحرستاه هذي الله سبحانه رحيمي نحرستكارك الله نحرستاه هذي ويل حلاك لكل هم زهن دورد فلانه دمان انتس أيوه سبحانه هذي لما زهن أحيضي alladhi ki usma ala harat chamaa kulmiyo aruri maalan mal o wa'ada dawtirtiriy yahsulu huma alayna anna ma lahu mal kis aqladhu in waranha kallah kaktubo ma warima ye layun wallahi wal qutur daw wal fil qatanati mart burburim tapalan وما أدراك محاكرو بيسيا نرسو باو ما وحا أيتها الخضانة نارة بربورين تبلا نار الله هي يدو نار الله وضكع اللي نارة المقدة اللي شغي اللتي ونارة تقضلين الجارتة على الأفئدة قلبيالك إنها نارة مقصدة ومتل حرالة تباوي عليهم على أهل النار أيال لبو الدباري في عمد تير ارضحوا بحال الوسوي تير كيسو متدتين اولتكافي ويل الحلات لكلهم زت ضرب بالنيك انت سوسو نابا لومزتين او اريمباغ وحوين همسا و عفراف على مثال تلك المباركه قامت لابد و زيبو و مباركه وحوين همسغه يا لمزغه وَعَنت وَإِشَاء لَمْ يَسْغُنَا وَعَفَ ماركا نِتْكَ دَلْكَ دُرَ وَبَكَ يَصَحْ وَفُرُوتُ التَّيَجَ وَإِشَ قَلُعِيَة قَفْرُيَه كَلِرُغَ أَوْ إِنْدَه كَلَغْدِيَة كَاسْ وَيْكُنْ هَلَا إِلَيَّ عَارَفُ بُطَلَقَ وَعَلَاهَا قُطُ وَضُهَيَّا عَاقَتُ الضُّعَا مَرْقُ بُلِرُغَ مَرْقُهُ قَلُعِينَا مَرْعَفُ بُنْعُ قَلُعِينَا مَرْقَ عَنْتُ إِشَارَة قَفْتَ كَاسْ وَقَفْتَ وقف تطق تطق عمانيا وقف ليس المؤمن بالضعاه نبي روحي الله عليه السلام مؤمن معها تطق تطق الدرب طق واحكم معك وايل لهلا لكلهم مزات ضربت بركات ما انت ladiki husuma la jamaa aruriye malamal oo wadada u tartirey waqof ammi fi sabab waddu malka ku amriyay wad tartirey wad tartirey hala lejeeda laba macna la حضروا وقدموا منذ دغاء وين تاسا ربك سدتو سليم ها وهو محمد يقيم اه انت صبرت لينا جيل وقتك والعلماء حبكم مر ارى وقت الشن غور والله ترى لكن قد كان سمح له يقامنا هل محمد يكرته انت معالي وتغيرت حالك هذا اللي سمعه خي قلبي اكرمي سوى اقيموا والوفا كان اه فانتها لكي يسو ما حمت... يسوحك سوى قلتها تقديمه تحياتك ايجا لكي يسو ما يسوحك سوى قلتها تقديمه بل الله رمحان تكالي هالله فيريو انا يحرقونه ده ايسو حان تقديمه واحد يجاكو معي بينما ضدك المؤمنين تايله وكوت المامي والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجيلا انهم الله ربهم راجعون ما شعبتك الدنيا أي الدنيا شمتوا قرطرين مؤمنين توخا ييقانو الالهي وقطب طاعد اسرائيلين كوروروا الله موسى عقبالي اما واخا قال دي اما حق قال ضم اه حق قال ضم كان ما ادويه بس كويس صح اه ما حتى بقولوا ما هي امور كقال زي هنا فيراي معناها لو قام الدويياس ايعصر المستقبل روحه قال هو كان هي سوساس وكلامه شي سي ويسبي مارك وهو البوحات ماء و دكتي و انها فراح قال تعالى إنه وحيري الذي يتعلم فيه وحلالك وقصب مع رواحك إنه حاليه يهما الوحي تهماده يسو إليه طاقه الدنيا عقلانه وسن كفة الكريم وحي ماشا الله يهما يستطيع هل هذا الدنيا عقلانه يسأل الله حاليه يستدامني مقاما لا يعتبر حق إلهي كبير حاليه يكون قصوية انما <سؤال> سوى لي <سؤال> ثلاثه واحد ان كن ناركم مضره وان همي سيمر بغي ساديره اعقلني كل فكري وسن كحساب ترى العقيده ديسي اذا ديسي حق وصح وركيده رواسي والوردقه رواسي والصلاه رواسي وصدقها رواسي ورسلك رواسي باعاق ربك المحالمه فيما سلمؤمنين لكن اليد يسويو في العشان واحد الذين كي اي رسما <متحدث> مهلاه <متحدث> جماع كل ميه مال المال وعدد وترتري قدوا وفيرن هذا وكل عباره ديما واحدي سماه تصني كلمه الى رب سبحانه ايحصل ما هو عمان ان المال في اقلبهم وارنا اعمال كانوا هو يستا يديوكوا على لا ينبغى لنا والله والقطر والقطر بالخاص او اريب فظانه ظريط طبال او يريدكم مسطورين كيف حظناتي مارت بربريط طبال ربما والفعاله وامثله بمباراه ومئات لا ينبغى لنا والله والقطر والقطر في الحظنه مارت بربريط طبال قال تعالى ان غير وما ترك تحاسبون ما وحا فعال الضمان مارت معو الله <سؤال> باب اياب مغسيه ومفك على نكام معو الله وصفك عليه معك القلب <سؤال> قدت راضين 180 فطلته غير قطع قطع هل تثبت وهم يالكا وقله وريت كيف هل كان مقبل لادم فكان سيرك مفطى او وافى فباري بجانته على السيدهتي وهم انما ما خاص مؤسسه ومطرحه والضوابط عليه على اهل المعرض اهل ما قلت لك بشروط ضوابط في عناد الرقوب بقى كعاره ابي في عناد تير بخلود حار انكسبيها اما ضوابط تير قوم متت <متحدث> تلكالك مركز قلت من أهل أهل ولا ولا في رب ما بقى على الكريحه قلت لك قال قناها المركه تحلى اللي بدينا فيك راح يروح معك الدور اللي بدي اياه السرطير نار بتحرك نار وبس تحلى معناها مرتبطين بمعنى بعض مو زج على وتعوجنا انما الناطه مو صفه وعقيده ولا حلا ولا ضلال في عناد بعناد التيره ولا ضلال تييركم متدد في لكاهي الباب تمكن مغره اطيير الباب في ما يوا وخصمك وخصينه يرمى وكل عنالها على قلبك بديله تيير على في فسيروا <سؤال> سورة الفيل وهي سورة فكية بسم الله الله نبي إخسركم بالله سورة الله الله سعى رحماني نحرسته عامك الله أننا الله سعى رحماني نحرسته سنجانسي عندما تنهى خلقه ديسك مدعه ألم ترى مياه رعكنا بك تبعه كيف سيد فعله وكسني ربك ردك بأصحاب الفيل من ردك <سؤال> أصحاب علاميت الكيدو ما تبودي الى هيس وكايدي في ظلمهم وامسوا الى هيس وقد بن عليه كرك ضيقا شمبرو شمبرهم اكبر فقاء شمبرها في ظلمه الكتو وين بهتاف البهام بهام تني سجين باقل من هيغه الى فجعلهم صور ربوت كميه لك عصر برق وكلك بل كان سو فيه كوى المرودية قسلة فيه كان أمرك الأصوات خلاصية واحدة أصحاب الخدود أصوات معنى إنك ستوى مع القسل وإنك ستوى قابل الله وحديثة المسلمية يا نصوى الشرخين وهو أصحاب الخدود الله يا خطبك روشي ليه ضكي المكة يكلّا لديها الرموك وهي يمان يمان وحاكاته ليكي البقران وهي الحينية بابا قد بيو الذي جلبوا طوعوا عمك نكاسه يا بوكو اليماني هل ربوا واس ايها بك تاب والعالم يوطن صاره ودينك مكاسه الى هي La فانكم وقت دم ايوكم ما تقدر خشبي حرشوا بالمصارع المركز صدروا بالمصارع بمك... لكن في المركز كانوا ملك المصارعه مروود كفرش يا بيرو لكن ذكر يستطيع لغه شيروتيكي قاعد حاله في هو عم حنقلب بدالي مركه مركه وهو سوا على البطل من جاشي وحرشكه التنائيه من نص الحجاب ياما الى جركاته لوانو فاطمه وإذًا اف و1 اف با و ط اور لكلكي كري حريات يابرهه و راسه ساطع ويري جاوك شبانك ذو مواص هوه ين حارب المؤمنين طع نكا وينها كتبتها اذا الحروف وليت ولي ما بين اكثر من ري يمنى ولا ريكي شبان في دب اعياد ايوه اييه اللي مطبق كل حقوقها بيقول اييه الحي فمش الطبقك حي كده ماشي قصري ماشي ما كان قصدي والله رمني والله تاليا ماشي اي قصري لكن تاريخه كل شيء لو دي لا قاطعك بقى ده واحد يعني يا مان سدين له وارمي مع حاجه ثانيه ان سكوبك اتحرمه ممكن نولعها فخطمه مش واصحوني ما انت اسكت بقى اريا سيف ووكو سوق عشان ترجع وسلك تشف او abro how i make sure so high otherwise the military might start a pogrom on Kano so markay yan kan kuma maka kursi conference tayi najawama ni ki so be rahasuna hukuma ni naji yae wa qawu sadayun irwa ma'lai ina dishay ariya sabbiya kire ba wallahi wada taqafa hagaajta na duli wa qabla duli ah Vaih mihleidi inelha, betul te настоящ mu humanused olosid olgaクa! Jauba pahalis badin, et määrad teda seger v Teraz, aga kas te ete ulishid. Ta itu alu nurosikul ega mü قريش وقحملها صارت في كل بيت حكسوا كلهم دول قريش وحاسوا تجي امانه على الله يومه لما ملك لي حقا تخبكر اللي مسميه لاغى من قريش وحاقت بسوقهم باي وعليكم ماكل ستان قريش وتاكل بخص حرام تكتي صراحه حدين لك جيتك حاضر في الورد اللي والله يا سبحان الله طلع لي من قريش وكعريس عليهم ابراهام اللي بابا وقع امام ايابهم مطوقا لمده قريشيه الى وديع خوف بابو عبد الكريم مرودنا واحد قرب او الى سيدي روايهك هذا طلع بركو جيني تاعي اعمال الروجس عندو المضارب اياع سواد واعطيكم ابراحا فقط صريتي بورتوغلا لو سيده حتى ميل انتك انتوكو فارساء صلو صريتكو فاضيه ووجيني مالك يسولون عفرطة مالك يسولون بجيلة أطلع الله رب و الله لا أقول لي يعني السيء الذي يريدها يقولون إنه هذا الشيء واللوكة التي تتجاه منه إلا بسمع في قانيكا ونوى العرش ونوى العرش يقولون حداد سوسطة هي البلد للهدي لكن هذا هذا الشيء يحطي مرحباً على الأي نتجاه وحن نفسه على إنه din kaagi ka maysu kubsua تتلوكي لسيك حيثتون كعبالة تجيب وقبيشك العلم قبل ما عليك للقوة ألاكك عبالة تقول يا ربي إلهي يكعس الرئيس كان بيك وقال بالوثني هو ربي إلهي يكعسك ملاطق ومع عياته والسردين رب العالمين على مايه إلهي يكعسه وجده لا عليك أميه بروه أم بس قولنا البغاجية قولنا البغاجية المحنود Maksid, sest me oleme ma ei tea, mis see on. Vaadake, et see on tüüp, et see on väga kiiresti. on väga on väga kiiresti. Vaadake, et see on اارم طرم يا معركنا بصبروا كيف تصيب فحال و كل سميه ركوكا ربيغا باسالي في مروديقو صاحب قايو مروديقو وتي ارم يات على سن كميرين ربيغا كيدمت غودي مكي او في طقليم وميت مها مكي مدهرين تخدموا والله معنا وقت صاريه في فاطرين في خسرو وتمان كصار يا بابو عمر ها ما تيقولي وا بابا او ما ما غيرين تعبدي ما تجي وحضرته دير الرفجع عليه دشوا بطيره شبر شبر راسه بابينه فقاع شبر راسه قد فيه القطور الى بهجاله الرحم رحم فاسو مين سي جيري باقه دبي بابا قال له فيو الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك